رذو هما ليا لا تشرق والفكر في اهوايه متعلق خربا هما ليا لا تشرق والفكر في والقلب يخفق بالذنوب وإنني يا سيدي من خفقه أتمزق ماذا أقول وأنت سنه كم اغرق فالعين ريح اصفها في حرمه اقست فؤادي جفنها لا يغلق الروح يا ربا هب لنا يا حبيب تعشق وما بالها رضيت باسقام الهوى ولجئ في احلام اراها تسبق هو الله تسغل كاهلي وتؤلق تمضي الليالي بالعتاب لعله يحيف أدا جي فلقيت بابك يا دليلي يشرق فوقفت في عتباته متظن عن علي بركب للهدايه الحقوا كلاد قلبي يا لا دقلبي يا الىه تحصنن والدمع يملا مقلتي يتدفق